قُل لَوِ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آثَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء تَجَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ولبُيُوتِهم أبوابٌ وصرورٌ عليها يتكئون، والزخرفة، وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا، وَلَا خيرة عند ربك للمتقين.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 يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ الْقَرِينَ وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُوا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأ أنت تسمع الصمم أو تهد العمي ومن كان في ضلال مبين، فإنما نذهب نبك فإننا منهم متقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرُ الْكَوْلِ قَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ رُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آَلِهَتَيْنِ يُعْبَدُونَ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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةِ اللَّهِ يَكْبَرُ مِنْهَا يَأْكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا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 فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا تَفُونَ تَقَمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم أَجْمَعِينَ فَجَعَلناهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ مِنْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد ننعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ لعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُونَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ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 وَقِيلَهُ يَا رب ان هؤلاء قوم لا يومنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشات الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أَنَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ نَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّيَ آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونَ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا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 فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منورين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُ مَعَ عَلِيمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتٍ فِيهَا بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ إلا يقولون إن هي إلا موتتنا لولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنام قوم تبع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 إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ مِّنْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 انهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حم تر تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 مِن ورائهم جهنم وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة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 ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ثم اجعلناك على شريعه من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبْآئِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملق السماوات والأرض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْتَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِيَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا أَضُنُّ إلَّا أَضْنَوُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا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 ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون